أبو حمز ينقل يقول ما دخلنا على الإمام زين العابدين إلا وجدناه باكي, باكي. ليش يا ابن رسول الله قال أبو حمز الثمالي دخلت على مولاي الإمام زين العابدين وهو يبكي قلت له سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي إلى متى تبكي القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة قال صدقت يا أبا حمزة القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة لكن أسألك يا أبا حمزة هل حرق الخيام لنا عادة هل سبي النساء لنا عادة من خيمة إلى خيمة لنا عاد يا أبا حمزة ما ذكرت فرار عماتي من خيمة إلى خيمة إلا وخنقتني العبرى اي مواقف مرت على الامام زين العابدين صلوات الله عليه شنو من المواقف كاني بمولانا زينب لما هجمت الخيل على على النساء فرط طفله من اطفال ابي عبد الله الحسين ها وذهبت إلى المعركة صارت تبحث عنها حتى وجدتها على نحر أبي عبد الله إجت الحوراء والطفلة خاطب الحسين أبا من الذي حز وريده أبا من الذي خضب شعبك المضارة يا الله والله حوى ما اصير من صغري يتيم يا من بعدك لجيمه اي من بعدك بعد أياك لجي ماء زينب ضمتها إلى صدرها بني كسرتي قلبي قالت عم زينب لما هجم القوم احترت بين ناري بين نار المخيم وبين حوافر الخيول فما وجدت مأمنا كجسد والدي آه ارجعتها آه ضمتها الى صدرها وصارت تجدد عهد بالحسين صلوات الله عليه وتشكيله شي تشكيله شي تقلله يا الله اتحمل اتحمل شكوى الذنب الخيام يحزن يا نخرهايا علي الليل ارى سكرى للكو اسمك رضي ضد الخير أنا رضيت بليالة العشرة يا يا يا أيوش دايدها ولا دامت وجمرت علي اليال من للعين ما أنامت محذورة وين النام والقعدة وهي ائتامكم عامت شيء ماتت من الدهشة وشيء ظلت حل بالوحل إذا إلك حالة ويأي ويأي هيا بيأت تحفظها شو تقول نصف اللي يا ابن أمي ولا القفلة وقد نعي أثاري أثاري طلعت بتهشى تحوم ولا أحد ويا بعد يا زينة أنا بواحد طلعت دور يا أخي ولا تروا ده عليك ممتدة وعلى خدها دمعي سوت الحوراء زينب هاي مسؤولية بعج إدقوا الجبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديلي شو تنادي يا زيالة وياي إيش هالقضية بعد الدورين يا زينب يا زينب قوم دوري وياي راح وين لي طلعنا لفتش الوازي ولا تبصر دراب علي ولن وجوههم لن يأت الوحد قول نجمسه اسمع اسمع شحتي لآيات يا نور العين دهر الشام وزاني وهضم الماجر ولا صاير بالمخلوق رواني أبا عبد الله شفتهم يلولي ميتين واحد ابن الثاني الكبير على الأخحان يضم عن وحش بتصور انتهى المنظرها شوت الحوراء زين إلى الخيمة المحروقة ما ظلت خيام عند الشيدة إلى الخيمة المحروقة جبتهم يا اديل الروح انجت بشف والحوراء زينب صرخه الايتام وانجت عيلتك يا حسين كل هب بالشاول نار شيسيحون قطره ماي والله قطره ماي ما عدنا وعليلك بايا المطروح ويتام شاحن الخامة ونزوى مسلب وعليل اي اي اي اي اي, اي, اي, اي, اي الليل يا أخويا لماذا تريدين الليل يا زينب؟ لماذا؟ لماذا؟ قد منى تمنى يطول اللالو لا هل حاله القشره يوم 11 يوم الشام رتلات طلع الفجر يا خويا اين كشف له الضوء نايذكم على الغبره اجاب النجم از اولاء احاد الى يصيح شيل اه ما ل دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك So